أَلِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ ثَرَوْا قَوْمُ دِينِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدياني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملته ابراهيم حنيف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 وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ